ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا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 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ هُلِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُوزَ والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنطيحه وما اكل السبعه الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاذناب ذلك في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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلو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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِتْ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 فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً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 قال رجلان من الذين يخافون أَن يَمَسَّهُم مِّنَ اللَّهِ سُوءٌ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّخَذْنَا مِن دُونِكَ آلِهَةً إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا وَسَيَقُولُونَ سَيُخْرِجُونَهَا مِنَ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 وَاتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأً مِنْ أَبَمَّ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوء أخيه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 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِي رَبِّهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسب الأئن يقتلوا أو يصلبوا أي يقتلو أو يصلبوا أو تقط.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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم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 وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنَّهُمْ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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.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 التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستذقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 بعضهم أولياء من قوة الحدى عسى الله أن بِالْفَتْحِ بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون تُنَالَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإفم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مرسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سجئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَلْيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَشْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ ربكم ولا يزيدنك فيرابا ممن ما انزل اليك من ربك فَلَا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كالذب وفريقا يقتلون وحسبوا أن تكون في نَتُمْ فَعَمُو وَصَمٌّ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُو وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني السبيل. إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لبيس ما كانوا يفعلون توا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 تخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 يُأَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ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 ذلك كَفَّارَةُ أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 صالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكوا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولما ليعلم الله من يخافه بالغيب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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِّنكُم هَذِيَ بَالِغَ الْكَعْبَةِ <تصفيق> كُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدَيًا ذَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى الله عَمَّا سَلَفْ ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبده لكم تسأم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبده لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا já, الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من já, إذا já, إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتدتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان.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 ومن شهادتهما ومعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أيه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 والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني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 تَحْوِّلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قالون نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِذَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْذًا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 فر بعد منك، فإنني أعذبه عذاب لا أعذبه أحد من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ما مر يا ما أنت قلت للناس.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 وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت عليهم وأنت على كل شيء شهيد